بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون اننا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره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 زكا واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلا فآخذه الله هناكى الاخرة والاولى ان في ذلك العبره لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وَأَغَطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ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 فان الجحيم هي المأوى وامما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسالونك عن الساعة ايان مرساها